قل إِنَّمَا மிஷ ோம் மு وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَنَضَاهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَلِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ ليدن انتهينا بها وكفى بنا حس وَأَقْدَاتَ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَيَّ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر بَأَرَأَنَّ كُنْ أَنذَرْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي قَوْمَهُ مَاهَن فِي التَّمَسِ لِلَّتِي انْتُم لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وجندنا اباءنا لها عبيدين قال لنقد كنتم قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْمُفْتَرِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ مَنْ رب ذَا السَّمَاوَاتِ وَالْ وأنا على பலி ஹும் وَتَلاَ إِلَٰهَ أَكِذَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُرَىٰ